الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانية لا إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم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 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم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 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم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 إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 لقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم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 منين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.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 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والآخرة لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أَنَّ الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون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 وليضربن بخمرهن بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يبدين زينتهن زِينَتَهُنَّ لبعولتهن لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أو أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن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 وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فَإِنَّ الله من بعد إكراههن غفور رحيم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 يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال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 ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب, كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا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 وَإِلَٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 والله خلق كل دابه مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع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 وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الْأَرْضِ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم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 ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ضوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بلغ الْأَطْفَالُ منكم الحلم فَلْيَسْتَأْذِنُوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آيَاتِهِ والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يطعن ثيابهن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 ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت اخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا كانوا معه على جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه